هل يجوز لي أن أعمل في ورشة اشترا صاحبها الآلات اللازمة عن طريق القرض من بنك ربوي بارك الله فيكم إذا كان صاحب الورشة حاز هذه الآلات عن طريق القروض الربوية وهو يعلم ذلك وغير مستاء من فعله ولا منكر لخصاصة صنيعه فإنه يتحاشى العمل عنده بكونه لا يكترث في فعل الحرام ولا يبالي لارتكابه المنكرات ومن كان كذلك يجب الابتعاد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه وفي رواية المهاجر من هجر السيئات والمراد بالسيئات أهلها ومرتكبوها ولقوله تعالى والرد سفهجر اما اذا حصل على هذه الالات وهو لا يعلم الحكم ونادم على صنيعه هذا وتمنى لو انه ما بشر هذا العمل الربوي فانه الحال هذه اذا احتاج الى العمل ولم يجد عملا اخر جاز له العمل عنده مع قيام النكير على صنيعه ولو باضعف الايمان بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكارهها وتار وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى وأن يسدد خطانا ويثبت اقدامنا على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه